وَإِذْ قُلْن للِمَل إِكَ تُسج لِآدَمَ فَسَجدد إللاا إبسَ قلَ آاس جُد لِمَوْ خلَق تَقين قلَ أريتَكَ هذا الذيكَ الرَّمْتَ عَلََّ لإِ أأَخخُْتَنيِي إ يَوْوم القامَةِلَأَحَْنكَ ذُرتَهُ إلاا قليلَ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 ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم